الحمد لله ر ب العالمين الرحمن الرحيم ا ل م ك يوم ا ل د نعبد ي إياك وإياك نستعين ن ه د ن ا ل ص ر ا ا ط ل م س ت ق ي م ص ر ا ط ا ل ذ ي ن م ت ع ل ي ه م المضطر بعبيهم غير عليهم ولا الضال الافلام ذلك الكتاب لا غيب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون ا ل ص ل ا ة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك و ب ا ل آ خ ر ه هم يوقنون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 مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أ ض ا ء ت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يغصنون صمهم بكم عمي فهم لا يرجعون أ و كصيب من السماء ف ي ظلمات ورهد وبرق يجعلون اصابعهم في آ ذ ا ن ه م من الصوائب حذر الموت والله م ح ي ط بالكافرين يكاد البرق يخطب ابصارهم كلما أ ض ا ء لهم مشوا فيه و إ ذ ا أ ظ ل م عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم إ ن الله على كل شيء قدير الله أكبر الله اكبر ل ل ه أ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 الله أكبر ا ل ل ه أكبر ا ل ل ه أكبر ا ل لله ب ا ل م ي للعلوم ر ي ا ل ي ا ك س ل ا ك ن م ي ن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين、آمين. يا ايها الناس ع ب د و ا ربكم الذي خلقكم ا ل ذ ي ن من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم ا ل أ ر ض فراشه والسماء و أ ن ز ل من السماء ماء ف أ خ ر ج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون و إ ن كنتم في ريب مما نزلنا على أ ب د ن ا ف أ ت و ا ب س و ر ة من مثله وادعوا شهداءكم, وادعوا شهداءكم من دون الله إ ن كنتم صادقين ف إ ن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس و ا ل ح ج ا ر ة عدت للكافرين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 سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد تطيع ا ل ل ه أ ك ب ر ا ل ل ه أكبر أكبر الله, أكبر الله, أكبر الله, أكبر الله أكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر. الله أكبر.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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ان الله لا يستحيي أ ن يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم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 سمع الله, الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله الله الله الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 قال ربك ل ل م ل ا ئ ك ة إ ن ي جائع في ا ل أ ر ض خ ل ي ف ة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها و ي س ر ك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إ ن ي اعلم ما لا تعلمون وعلم آ د م ا ل أ س م ا ء كلها ثم عرضهم على ا ل م ل ا ئ ك ة ثم أ ر ض ه م على ا ل م ل ا ئ ك ة فقال أ ن ب ئ و ن ي ب أ س م ا ء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إ ل ا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا آ د م أ ن ب ئ ه م ب أ س م ا ئ ه م فلما انباهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم ما تبدون وما كنتم تكتبون الله أكبر الله اكبر ل ل ه أ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 الله أكبر اكبر ل ل ه أ الله اكبر الله أ ك ب ر السلام عليكم و ر ح م ة الله السلام عليكم ورحمه الله س ل ا م عليكم ورحمه الله الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 قال يا ف ل م ا أ ن ب ا ه م باسمائهم قال الم اقل لكم ب اني أ ع ل م غيب السماوات والارض و أ ع ل م ما تبدون وما كنتم تكترون واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ا ب ا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آ د م اسكن أ ن ت وزوجك ا ل ج ن ة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا ت ق ر ب هذه ا ل ش ج ر ة فتكونا من الظالمين ف أ ز ل ه م ا ل ش ي ط ا ن عنها ف أ خ ر ج ه م ا مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض أ د و ا و ل ه م في ا ل أ ر ض مستقر ومتاع إ ل ى حين فتلقى آ د م من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو انه ل الرحيم ت و و ا ب إ هو التواب الرحيم قل لاهبطوا منا جميعا فاما ي أ ت ي ن ك م مني ه د ا فمن ت ب أ هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 الله اكبر الله اكبر الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر ا ل ح م د ل ل ه رب ا ل ع ا ل م ي ن ا ل الرحيم مالك الدين ر ح م يوم ن نعبد ن إياك وإياك س ت ع ي ن التقنيه ا ر ا ا ط ل م س ي ي م صراط ا ل ذ أنعمت ع ل م المغضوب عليهم غير ولا الضال يا ايها الذين أ امنوا امنوا بما انزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا ب آ ي ا ت الله ثمنه قليلا ولا تشتروا ب آ ي ا ت ه ث م ل ا قليلا واياي فاتقون ولا تلبسوا الحق ب ا ل ب ا ط ن وتكتموا الحق و أ ن ت م ت أ ل م و ن و أ ق ي م و ا ا ل ص ل ا ة واتوا ا ل ز ك ا ة و ا ر ت ع و ا مع الراكعين أ ت أ م ر و ن الناس بالبر وتنسون أ ن ف س ك م و أ ن ت م تتلون الكتاب افلا تعقلون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 سمع الله لمن ح م ي د ربنا ولك الحمد الله الله الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.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 واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفسهم شيئا ولا يقبل منها شفاءه ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون واذ نجيناكم من ال فرعون يسوونكم سوء الاذى ليذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم و إ ذ فرقنا ل ك م البحر فانجيناكم و أ ا ر ق ن ا آ ل فرعون و أ ن ت م تنظرون و إ ذ وادنا موسى اربعين ل ي ل ة ثم اتخذتم العيل من بعده و أ ن ت م ظالمون ثم أ ف ر ن ا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون و إ ذ آ ت ي ن ا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون واذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند ربكم فتاب عليكم واذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم ب ت خ م ا ل ع ج ف ت ك م فاقتلوا أ ن شركه الهدى ك م شركه م دعويه ك م إ ن هو ا غير ربحيه م ا ل ل ذات ل ل ه مضمون اجتماعي 「あなたはあなたの声を聞いている」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 واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره فاخذتكم الصائغه وانتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم ي ط ل ب و ن و إ ذ قلنا د خ ل و ا هذه ا ل ق ر ي ة فكلوا منها حيث شئتم ر ق د ا وادخلوا الباب سجدا وقولوا ح ط ة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين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 「あなたはあなたの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 قد علم كل أ ن ا س م ش ر ب ه م كلوا واشربوا من رزق الله ولا ت أ ت و ا في ا ل أ ر ض مفسدين واذ قلتم يا موسى لن نصبر على طهاره واحده فادع, فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعبسها وبصلها قال ا ت س ت م د ل و ن الذي هو ادنى بالذي هو خير ا ح ب ط و ا مصرا ف إ ن لكم ما س أ ل ت م و ض ل ب ت عليهم ا ل ذ ل ة و ا ل م س ك ن ة و ب ا ء و بغضب من الله ذلك ب أ ن ه م كانوا يكفرون ب آ ي ا ت الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما أ ص ر و ا وكانوا يعتدون إ ِ ن َّ الذين ََِّ آ م َ ن ُ و ا والذين َََِّ هاتوا َ والنصارى َََّ و ا ل ص َّ ا ب ِ ئ ِ ي ن َ من َْ آ م َ ن َ بالله َِِّ واليوم ََِْْ ا ل ْ آ خ ِ ر ِ وعمل َ أ صالحا َِ فلهم َََُْ ج ر ه ُ م ْ عند َِ ربهم َِِّْ ولا ََ خوف عليهم ولا هم يحزنون واذ اخذنا م ي َ ا ق ك م ورفعنا فوقكم الطول خذوا ما آتيناكم بقوته َ ا ذ ك ر و ا ما فيه لعلكم تتقون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 ولقد علمتم الذين افتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرده خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظه للمتقين الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا و ل حمده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 إذ قال يا قوم واذ قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا مزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين قال ادع لنا ربك يبين لنا ب ا ه ي قال انه يقول انها بقره لا خالق ولا بكم اوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون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 إ ن ه ا ب ق ر ة لا ذ ل و ن تثير الارض لا تسقي الحرث م س ل م ة م س لا م ة ل شيئ فيها قالوا ا ل آ ن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا ي ف ه م و ن و إ ذ قتلتم نفسا فاداراتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربوا ب ب ع ض ه ا كذلك يحيي الله الموتى لعلكم ت أ ق ل و ن كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آ ي ا ت ه لعلكم ت أ ق ل و ن ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي ك ا ل ح ج ا ر ة أ و أ ش د ق س و ة و إ ن من ا ل ح ج ا ر ة لما يتفجر منه ا ل أ ن ه ا ر و إ ن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان, ل... وإن من ا ل ح ج ا ر ة لما يتفجر منه ا ل أ ن ه ا ر وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يحدث من خشيه الله وما الله بغافل عما تعملون الله أكبر الله اكبر ل ل ه أ سمع الله لمن حمده ربنا ا ولك ل ح م 「あなたの名前は誰だ ا ل س م الله ا ل ر ح م ة الرحيم